فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لكم من أَمْرِكُمْ مرفقا. وَتَرَشْمَسَ إِذَا طَلَعَتْ زَارَعًا كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجَوَتٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٌ وَمَن فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحد إنهم إلا إن ظهر عليكم يرجوكم أو يعيدكم في ملتهم ولا تفلح أو يعيدكم في ملتهم ولا تفلح إذا أبدا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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا يتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوطا وقل الحق ربكم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 يحلون فيها من أساير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من صندوس ويلبسون ثيابا خضرا من صندوسه واستبرق متكئا فيها على الأراك نعم الثواب وحسنات مرتفقة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 لأردت إلى ربي لا أجدا لا أجدا خيرا من هم قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 جنتك ويُرسل عليها حُسبانا ويُرسل عليها حُسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما أُها غورا فلن تستطيع له طلبة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولن تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا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 من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح, فأصبح هجيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 بل زعمتم أن لن نجعل لكم نوعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا, ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ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 ويوما يقولونا دُشُركا إلَّذينَ زعمتُم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبِقا ورأى المُجْرِمُنَّ رَفَضَنَّ أَنْهُمْ واقعُها فظل 116. وقدوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما من عن مسأي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفرو ربهم إلا تأتيهم إلا تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب القول وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومؤذرين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 تَن أن يفقهوه وفي آذانهم وقرآ وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا أبدًا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من 126. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 127. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو حقبا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 فأو طلق حتى إذا لقيها غلاما فقتله قال أقتلت نفس زكية قال أقتلت نفس بِغَيْرِ بغير نفس لقد جاءت شيئا نكرى قال ألم أقولك إنك لن تستطيع مع صبرا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 أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان رائهم ملك وكان رائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 حبطت أعمالهم، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسوله زواء إن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 لا نفدا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمسله مددا قل إنما أنا بشّر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاؤ ربه فليعمل عمل صالح فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.